بسم الله الرحمن الرحيم والسماء والطارق وما أدراك مطارق النجم الثاقب إن كل نفس لما عليها حافظ فاليوم ظل الإنسان من خلق خلق من